لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم أيها الاخوه هذه الآية عظيمة وينبغي على الإنسان أن يصلح حال نفسه ليصلح الله له حال دريته ويصلح الإنسان عمله ومكسبه لتصلح له الدنيا والآخرة وأيضا في هذا التنوع في الأرض والتراب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 بعث آدم نبيا وقامت ذريته بالشريعه ثم تناسى الناس فأرسل الله تعالى نوحا إلى أهل زمانه اجمعين وأمرهم بما أمرهم به ومما أمرهم به توقير توقير الله تعالى فقال ما لكم لا ترجون لله وقارف لأن الإنسان إذا عظم ربه سبحانه وتعالى سار لتاديه حق الله تعالى وإذا لم يعظم الإنسان ربه أخذت به الشهوات والمضلات يمنة ويسرا فربنا جل جلاله قد أرسل نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يوم القيامة حذر منهم الأنبياء وقد ذكر في كتاب الله تعالى كثيرا وهو مذكور في سورة الفاتحة التي نقرأها, نقرأها كل يوم بل في كل صلاة بل في كل ركعة ونحن نعمل في أيامنا جميعا لأجل ذلك اليوم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فينبغي على الإنسان أن يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح وثرك العمل السيء. نعم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين الملأ سموا بالملأ لأنهم يملؤون العين جمالا وبها ومن أنه قد نصح الجميع فأخذ من خلاصتهم هذا الجواب فدل على عدم إيمان قومه به قال له سادة قومه وكبراؤهم انا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح نعم. قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين قال نوح لكبراء قومه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 رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون فالإنسان ينبغي عليه أن يتعرف على اسماء الله تعالى وعلى معانيها وأن يتعلم آيات القرآن وأن يتعلم السنة النبوية وأن يكون الإنسان ناصحا لنفسه ناصحا للآخرين وأن يجعل همه الأكبر تبليغ رسالات الله تعالى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 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَأثَارَ عَجَبَكُمْ وَاسْتِغْرَابَكُمْ أَنَّ رِسَانَ رَجُلٍ مِّنْكُمْ تَعْرِفُونَهُ فَقَدْ نَشَأَ فِيكُمْ وَلَمْ يَكُنْ كَدَّابَ ولا ظالم وليس من جنس آخر جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به <تصفيق> فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنين فكذبه قومه ولم يؤمن به بل استمروا على كفرهم فدعا عليهم أن يهلكهم الله فسلمناه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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود قال يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره افلا تتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ليتسلبوا من عذابه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم لماذا يؤدي الطاعات ولماذا ينتهي عن المعصيات لأجل أن يسلم في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا لقي المسلم المسلم قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهو دعاء وفي الصلاة نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإذا صلينا قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فالمؤمن يدعو بالسلام ولذا دعاء الأنبياء يوم القيامة اللهم سلم سلم ولذلك ينبغي الإنسان أن يبث الخير لتنال الأرض السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه اننا لنراك في سفاهة واننا لنظنك من الكاذبين قال الكبراء والساده من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله انا لنعلم انك يا هود في خفه عقل وطيش حين تدعون الى عباده الله وحده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 وتعلمه وتنبت بحسب طين أصلها وحسن عنصرها والعكس وهذا التمثيل قد جاء أيضا في سورة الرعد في الآية السادس عشر أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابع الأنبياء والمرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم وهكذا ينبغي أن يكون الداعي يخلص لله تعالى لأجل أن يخلص الناس من العذاب من سنة الله إرسال كل رسول من قومه وبرسانهم تأليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم وتيسيرا على البشر من أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والانكار وتكبر عن الانقياد للعلماء والنصحاء وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد كفانا الله وإياكم شياطين الإنس والجن هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.